ويقول البعض الآخر إن كثرة النوم في رمضان تبطل الصوم أو على الأقل تضعف من الثواب والأجر فنود توضيح ذلك شهر رمضان شهر عبادة ليلا ونهارا أما بالليل فبالقيام بصلات التراويح وقراءة القرآن وأما بالنهار فبالصيام والجزاء على ذلك وردت فيه نصوص كثيرة وفي حديث واحد جمع ثواب الصيام والقرآن فقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام يا رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان ولو نام الصائم طول النهار فصيامه صحيح وليس حراما عليه أن ينام كثيرا ما دام يؤدي الصلوات في أوقاتها وقد يكون النوم مانعا له من التورط في أمور لا تليق بالصائم وتتنافى مع حكمة مشروعية الصيام وهي جهاد النفس ضد الشهوات والرغبات التي من أهمها شهوة البطن والفرد ويدخل في الجهاد عدم التورط في المعاصي مثل الكذب والزور والغيبة فقد صح في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ومن هنا لا تكون كثرة النوم في نهار رمضان مبطلة للصيام والله أعلم